بسم الله الرحمن الرحيم عبث وتولى ان جاءه الاعمى وما لا يدري لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكر أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما ك يسعى وهو يخشى فأنت عروه تنهى كلا إنها تذكره. فَمَنْ شاء ذكره فِي صُحُفٍ مُكَرَمَةٍ مَنْفُورَةٍ مُطَهَّرَةٍ بِأَيْدِ سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَةٍ قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَةٍ من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فاقبره ثم إذا شاء انشره كلا لم ما يقضي ما امره فلينظر الانسان الى طوابه ان صببنا الماء صبضا شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقوبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهه وابا مه لعلكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل من يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مصفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قطرة